عجبي من, من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت الله وبركاته عليكم البيت إهُ حميد مجيد إهُ حميد مجيد